ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا اذ كن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 م ك ا ن بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ط ر ب ن ا له ا ل أ م ث ا ل وكلا دبرنا تتبيرا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء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 قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها, ويلقون فيها تحيه وسلاما